مرسوم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أنني رسول الله إليكم. فلما ذاقوا أذى الله قلوبهم.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 صدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم في البينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم من من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يبدل قوما الظالمين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 ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أذلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم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 يَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَذْلٍ ذلك الفوز العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قالوا